الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهياء نعبد و اهياء نستعين اهدر الصراط المستقيم صراط الذين عندهم غير المغروب عليهم من خالي آمين سبسح الذي خلق أسوى والذي والذي أخرج سنقوم بان يحبك الله ان يكون يحبك الله يحبك الله يحبك الله يحبك الله يحبك الله يحبك الله يحبك الله يحبك وَمَا نَحْنُ لَهُ مُنْقِذِينَ وَمَا يَمْلِكُ الْإِنْسُ مِنْ نَفْسٍ وَمَا يَمْلِكُ الْجِنُّ مِنْهُ شَيْئًا أَجَلَّتْ لَهُمُ الْحَظَّ جَزَاءً وَمَتَاعًا رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى الصراط المستقيم، صراط الذين عن دارهم، وينصرهم عندهم من الرادعين. قل يا أيها ولا تمعذبون ما عند لكم ما غير المغروب عليهم والأقرالين آمين قل الله أفدد لم يجد مدن بيوندد والأليا من مقف الله سمعني الله الله نخبنا في من هديه. وثول لنا في من ثوليت لنا وقنا واصف عنها بارده شر ما قضيت إنك ترضي ولا يوضى علي لا يذير من ما ليه ولا يعز من عادي تباوض ربنا وجع اللهم إنا إن عدل فينا قضارا نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحدا من خلقك ان تجعل القرآن العظيم رضيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهابنا اللهم ارزقنا كلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحم الراحمين اللهم اقسم لنا اللهم قصص لنا من ما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا لا احييتنا واجعله الوارث منا أبيض إلى الدنس. اللهم أدخلهم جارا خيرا من دانيين. وأهلا خيرا من أهليين. وزوجا جائرا من زوجيين. اللهم أدخلهم جدات اللهم أدخلهم بنصيح جلاتي جلاتي عدد. اللهم احضروا محسيني كزد في حسنا فيه. وإبيان المسيحين فتجاوز تجاوز عدد. اللهم لا تدع لنا ولا عاسفا إلا زوجته ولا زوجته اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم ادم الاعداء اعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحقين اللهم عليك بهم لان لا يعجزونه اللهم قاتل واجعل الذين يصوصون عن سبيله اللهم خالد بين كلمتهم اللهم الق في قلوبهم الرافه اللهم من اراد لقمه المسلمين كيدا فاجعل كيده في نحله واشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدبيره عليه اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم الله اللهم اجعل الله اللهم اجعلنا قائما على قول لا اله الا الله اللهم وحد صفوفهم الله الله شباب المسلمين الله الله شباب المسلمين الله الله انصر المسلمين الله الله زينوا بالهجاب والهداف والصدره اللهم كلكم عون ونصير الله اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم ولا تحرمنا خيرها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك كريم وحي تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل قابنا من النار اللهم اجعل قابنا وعلى, وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى